الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضل وما تهوى الأفس ولقد جاءهم من ربهم الهدا إن هي إلا أسماء سَمِيتُمُهَا أَنْتُمْ وَأَبَر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 116. وإن جزاه وَأَنَّ الأوفى رَبِّكَ وأن وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ 118. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأبكى وَأَنَّهُ خَلَقَ هو الذَّكَرَ وأحيا مِنْ وأنه إِذَا الزوجين